اشواقي الفحني ويسهر من براكيني أشوا لضل اشواقي الفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني لظل اشواقي الفحني ويسير من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني وما شوقي الى ليلى ولا ليل العين ولا للاعيون النجلا تلحظني فتسبيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العين ولا للاعيون النجلا تلحظني فتسبيني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغ الكفى روحل الذل ود ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مره الكفار وحل الظل والدون وقادوا لدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وقادوا لدنا مجدا يحط ضم ذله الهون ودوى صوتهم عدنا اعدنا عزة الدين وصون النصر في ارض وفيها الف مدفون قضون الله نحبهم على اطراف مسنون وصون النصر في ارض وفيها الف مدفون قضون الله نحبهم على اطراف مسنون وخط بالدم القاني سن عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حط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 أبعث الأشواق علا الشوق يحدوني وانتظر الصدا منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وانتظر الصدا منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم سَلّيني وحن القلب لللقيا وارسل دمع محزوني متى نحظى بلقياهم ولمسح دمعة العين وحن القلب لللقيا وارسل دمع محزوني متى نحظى بلقياهم ولمسح دمعة العين اشواقي الفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد فيني ظل اشواقي الفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني ظل اشواقي الفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لضل الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني